شهداء وما الله بغافر عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفي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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعدى فألف, فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وما ظلمهم الله ولكن أَنفُسَهُمْ يظلمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا بِطَانَةً من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البرضا وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خلوا عطوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حَسَنَةٌ تسرهم وإن تصبكم سَيِّئَةٌ يفرحوا بها وإن تصبروا وتدقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أَهْلِكَ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاس يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه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 وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مُصِيبَةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أَنفُسِكُمْ إِنَّ الله على كل شيء قدير وما أَصَابَكُمْ يوم التقى الجمعان فبإذن الله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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين